لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ل ه م ط ا ن للعلوم الاسلاميه ذ ي ن Tchau, mamãe. Estamos... I o m the Lord. ¡Gracias! o h